سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنوب إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كُنَّا لفي ضلال نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلونا لنا كرةً نكون من المؤمنين